ولا تكونوا إلا وأنتم مسلمون <تصفيق> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي بيت تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يُصلِح لكم أعمالكم ويَنصِح لكم ذنوبكم ومن يُطِع إلا سرى رسولكم فقد فاز, فاز فوزاً عظيماً أنا وإن أصدقك حديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشوى الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة من ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هده ونسجده ونسجده بسم الله الرحمن الرحيم قال ما لي كيف بدا والنظر ذات قاتل لها طلع نظيد رزق للعباد وأحيى لهذه بل تسميتم كذلك القرود <تبع> كل كذب أرسلت حق وعيد أفعينا للخلق الأول بل في للزن من خلق جديد كل نفس معنا أساك وشديد لقد كنت في غدة من هذا فكشفت عنك وضاءك فضطك اليوم ثاري نزيد من عني الخل وحده نزيد الذي جعل على عباده الاثر فآتيام في عمل الشديد قال قول يقول ربنا ما اقويتكم ولكن وقصروا لدي وقد قد تنزل إليهم ما تبثل القوم للي وما لظلمان للعبيد يوم نقول بها إنما من ثلاث وتكون من مزيد وأزرفت الجنة من مستقين لأول حبيب من and not وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنه انتراعا ذلك حجم علينا يثير نحن أحداً بما الحمد لبان وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ومن على آثارهم سار وكفى روى الإمام في سننه لسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاف وهو في سكرات موت فقال كيف تجدك فقال والله يا رسول الله إِنِّي لأرضُ الله وإِنِّي أَقَافُ الظُّنُوبِي فقال أبو الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبدٍ في هذا الموضن يعني لا يجتمع الخوف والرجاء في هذا الموضن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يقاره قال ابو الخير رحمه الله تعالى والقلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر في السماء فالمحبة رأسه والخوف والرجال جناحان فمتى تلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى قطع الجناحان فهو عرضة لكل طائر وكاثر يعني شياطين الانس والجن قال سبحانه وتعالى مادح الأنبياء عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويجعون لنا رغبا وكانوا لنا قاشعين روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قوله سبحانه وتعالى والذين يفتون ما آتوا وقلوبهم ولدة وقلوبهم خائفة وقلوبهم وليلهم أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يشرفون الخبر ويسرقون ويزنون ويبعلون ويفعلون قال لا يذنك الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصدون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها نالحون قال ابن الخليم رحمه الله تعالى وكل أهل إذا كفته هربت منه إلا الله سبحانه وتعالى فإنك إذا كفته هربت إليه مصباق ذلك قبله سبحانه فجروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال سبحانه فلا تخافوهم وقابوا لإن كنتم مؤمنين وقال سبحانه فلا تقشو الناس ومشوه فالخوف من الله سبحانه وتعالى من أجل المنازل الطريق إلى الله سبحانه وأنفعها للقلب وهو مرض على كل أحد من الناس وهو من أعلى مراتب التقوى التي يستقي بها الإنسان عذاب الله فهذا هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم يظهر عليه آثار خوف من الله عز وجل إذا تغيرت الأحوال إذا رأى ضيما أو رأى ريحا عن عائشة الصديقة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضائفا حتى أرى لهواتك يعني ما رأيته يضحك مقهبها يوما من الظهر إنما كان يبتسم وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُلف ذلك في وجهه فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيب فرثوا رجاء أن يكون فيها مطر وأرىك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب فلقد عذب الله قوماً في الريح وعذب الله عز وجل أقواماً قالوا هذا عارض منطرنا مصدوق هذا قومه سبحانه وتعالى حاتياً عن قوم هود فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو مستعدكم به ريح فيها عذاب أمير وكان صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه ووقوفه بين يد ربه في الصلاة يبكي حتى يسمع لصبره أزيد كأزيد المرجل من البكاء صوت كصوت مكدر إذا غلت مصباق هذا ما روان الشيخان عن عبد الآث الشخير رضي الله عنه قال رأيك النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي فسمعت لصدره أزيذا كأزيز مرجل من الزكاء من خوفه من الله عز وجل وقد ورّف الله سبحانه ودعالى ملائكته الكرام قال إله والملائكة وهم لا يستكبرون يطافون ربهم من فوضهم ويفعلون ما يؤمرون وقال جل جلاله المذين يبلغون لسالات الله ويخشونه ولا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا روضت النبي بسنة حسن عن ابن عباد أن أبا بكر من فزيق رضي الله عنه قال يا رسول الله قد جبت قد ظهر عليك بعض أثر شيبة فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتسالون وإذا الشمس كوياً فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيداً خائفين وأولى من خشي رب العالمين شيّبت هذه الصور لما فيها لما فيها من الآيات التي وصفت النار والمحمر وذكرت الشساب والعقاد بالله عليكم أيها المسلمون هل أكبرت فينا صور القرآن وآياته هل وجدت أولونا إذا ذكر الله هل زادلنا آيات الله خباً ووجناً من العزيز الجفرى فاللهما إيمان الشر كالعف والعافية إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خير الناس بعد سيد الناس صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين فصاروا بذلك أئمة الهدى ومصابيح الدجا وصاروا سادة أولياء الله المتقين فهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو في كنبى ونال ذكي على الله أحدا يقول رضي الله عنه والله لو أددت أني كنت هذه الشجرة تبكل وتعضد وقال أيضا ليس لي خضرة ليكني الدواب والأنعام وهذا الزاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقذ تبنا من الأرض أخذ عشبا من الأرض وقال يا ليس لي كنت هذه ابنة يا ليس لي لم أكن شيئا مذكورا يا ليس لي كنت نجيا منشيا وهذا غزمان بن عبدان بذن مري رضي الله عنه كان إذا وقف على الخضل يبكي حتى تبثل لحياته ويقول لو أنت لي بي الجنة والنار لا أدري إلى أيته ما يحضر بي لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيته ما أصير وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاه كان يمشي ويشتك خوفه ووجله من نفتين من طول الأمل واتباع الهوى وكان يقول رضي الله عنه فأتى طول الأمل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وهذا أبو العبيدة عادل من جراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول ويقول وديت أني كنت كبشا فيزبحني أهلي فيأمون لحمي ويحسون مرقين بإنه الخوف من, من الله عز وجل هو الذي جعل أولئك الأخيار فتشفهوا إن لم تكونوا منذهم إن التشفه من كرام فلا قال الإمام ما لكل دينار رحمه الله تعالى إذا أرى فراجل من نفسه علامة الخوف وعلامة الرجاة فقد تمسك بأمر وفيقه أما علامة الخوف فلجلال ما لها الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما علامة فالعمل بما أمر الله عز وجل بك فليس الخوف من الله عز وجل مجرد كلمة يقولها الإنسان وإنما هو الثناب كل شيء نهى عنه الله ورسوله الخوف من الله عز وجل يجعلك أيها المسلم تطيع الله عز وجل في السر كما تطيعه في العدن أمام الناس حتى تكون ممن قال الله عز وجل فيهم إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبَةِ لَهُمْ تَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير الخطر الله تعالى هو الذي جعل يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقول لمرأة العزيز لما راودت عن سفسه يقول لما معاذ الله وصدق فيه قرل النبي صلى الله عليه وسلم سبع شخص ظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكرت بينهم ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أطاق الله رب العالمين فيوسف عليه الصلاة والسلام توفرت لديه كل دواعي الفاحشة والفتنة فالطرعة هي التي رارجت عن عشيها وليس هو الذي جرى وراءها والطرعة هي التي غلقت الأدوار وقالت هيت لك هيت نفسي لك والرأة كانت جميلة وكانت ذات مرصبه فهي الرأة العزيز أمير مقر ويوسف عليه السلام كان غريبا عن وقنه والغريب يفعل في غربته ما لا يفعل في موظمه ويوسف عليه السلام كذلك كان شابا قطي الشهوة غيرا تذورده وكان حسنا مرضى اوتي شفر الحزن اوتي نصف الجمال ويوسف عليه السلام كان عبدا ينزل ما يأمره سيده به فهذه أمور كلها لم تؤثر عن الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام فظهر رحمه الله تعالى ماذا يفعل خوفه من الله أجل وجل في قلوب أسلال مخلصين كان الربيع بن خطيا رحمه الله تعالى كان قد حفر قبرا في بيته يا لامذيه يا لامذيه كل يوم ويقول والله لو طارق قلبي هذا لتجدت والله لو هذا القبر لتجد والله ان باسط القلب من الله ما حجزك ومنعك عنه احد فما زاد على ذلك فهو غير محتاج الي الخط من الله تعالى هو الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه ينكي في مرضه فقيل له ما ينكيك يا أبا هريرة وأنت من فقال أنا إني لا أنكي على دنياكم وقال لا على دنياكم ولكني أنكي على بعد سبري وقل في ذالي وإني أنكيت في صعود على جنة أو لا أجري إلى أيته ما يؤخر بي فرضي الله عنه وعن الله ورضي عن الصحابة الرجمعين وأكبر, وأكبر رجاء الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يجعلك أيها المسلم لا ينبغي أن يجعلك الرجاء تستفتل على الله عز وجل وتدعو العمل فهذا تفريق وتضيير لفقود الله سبحانه وتعالى فالرجاء هو الظن بالله ما عليك في هذه الطاعة والعبادات وليس الرجاء بالأماني دون عمل طالح قال الحسن رحمه الله تعالى <تصفيق> ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدق العمل وصدقه العمل وقال أيضا ادعى أولاك حسن الظن بالله وصدقه وكذا نقول الله لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل فليحسن رجاءك بالله أيها المسلم وليحسن عملك أيضا عن جادر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام يكون لا يفلح احدكم الا واليحسن ظن بربه لا يفلح عملكم الا واليحسن ظن بربه قال الكريم سبح الله تعالى والله سبحانه وتعالى وصف اهل سعادته بالاحسان مع الخوف من الله تعالى وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون ووصف الاشتقاء بإخلاص مع الأمن من خوف مع الأمن من عنا بلدان سبحانه قال سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يهدل مكر الله إلا القوم الخاشرون ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف من الله سبحانه ونحن جمعنا بين التقصير بل بين التفريط والأمر يقول هذا الكلام الإمام بن القي مرحمه الله تعالى وهو في القرن الثاني من الهجرة فكيف لو رأى فكيف لو رأى وشاهد ما آل إليه الناس في امتناها نسأل الله عز وجد العب والعافية فاللهم اقسم لنا من خشيته ما تحول به بيننا وبين نحصيته ومن طاعتك ما تبلغنا به للنزك ومن الْيَخِيلِ ما تُهُوِّلُ بِهِ عَلِيْنَا مَنْصَارِفَ الدُّنْيَا اللهم مسعنا لأسماعنا وأوصالنا وقوتنا أبداً لا أبقيتنا واجعله الوارف منا واجعل فأرانا على من ظلمنا وانصورنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرهم منا ومبلغ علمنا ولا تصدف علينا من لا يقاك ولا يحمونا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم ارفع البلاء عن خوانا في العراق اللهم انصرنا انت على البلاء عن اخواننا في فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك